<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا ا ح ي ا ن ا يدرس اثنان على مقاعد ا ل د ر ا س ه يجلسان بجانب بعضهما البعض وبعد عشر سنوات ا و عشرين سنة ترى أحدهما في مكان عال سواء في منصبه أو في ثقافته أو في علاقاته الاجتماعية أو ربما أيضا في غناه وكثرة ماله بينما ترى الشخص الآخر على غير ذلك هل هي الأقدار فقط التي تتحكم بذلك أم أننا نستطيع بإذن الله تعالى والتوكل عليه أن نعمل و ا ن نجتهد وأن نحرص على أن نكون شيئا مذكورا هل اعتماد الإنسان فقط على القدر وعلى ما ي ا ت ي به الله تعالى دون أن يبدل أسبابا في سبيل أن يحصل على الخير أو يتوقع الشر هل هو أسلوب شرعي في التعامل مع الحياة ما هو الطموح وما هي الهمة العالية وما هي الأحلام التي يضعها الإنسان في حياته ويسعى إلى تحقيقها هل هناك أشخاص وضعوا أحلاما في حياتهم فاستطاعوا أ يحققوها بالرغم من ا ن ه ا كانت أكبر من حجمهم عندما حلموا بها ما هي أحلام اليقظة وكيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معها تعالوا نتحدث عن الطموح نتحدث عن الأحلام التي يمكن أن تتحقق نتحدث كيف يمكن للإنسان أن يكون رقما مميزا في هذه الحياة كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى أصبحوا أشياء مؤثرة في المجتمع بدل ما كانوا في الجاهلية أحدهم ربما يأيد ابنته التي خرجت من صلبه مخافة أن تطعم معه تعالوا نتكلم اليوم عن الطموح في برنامجنا مسافرون فمرحبا بكم جميعا السلام عليكم السلام س ل ا ك م هلا بالطامحين أصحاب الهمم العالية هذا اليوم لا تفشلونا خ ل ا ك م يعني تصيرون فعلا على قد الكلام والمسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان هو رأس الهمة العالية عندما يتعامل معه أصحابه الكرام وكان ص ل و ا ت ربي وسلامه عليه دائما ا ن صح التعبير يبث فيهم يعني ما يسمى مثلا ممكن تعبر عليهم بأبر تخلي الواحد يعني همته عالية عندما يتعامل وتلاحظ هذا حتى من ت ع ا م ل ا ت ه يعني مثلا ي ا ت ي واحد من الصحابة يا رسول الله ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ش و ف ا ل ط م و ح العالي أني أنا لما أختار بين الأعمال أنتم تعلمون أن الأعمال تتفاضل فهناك عمل أفضل من عمل فأنا لما آتي مثلا وأتصدق على إنسان بعيد ه مثلا عطيتها عشر ي ا ل ممكن أعطيها مثلا ذا رحم أعطيها أختي الفقيرة ولا أخي الفقير أ ع ط ي ه نفس العشر ي ا ل ويكون الأجر أعظم كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذا الرحم صدقة وصلة فأنا نفس العشر ي ا ل لكن ا ح س ن ت اختيار الشخص فصار الأجر أعظم فهذه همة ع ا ل ي ه فالصحابي يقول يا رسول الله ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ف ق و ل ي ه ا ل ص ل ا ل س ل ا م ما من شيء أثقل في ميزان العبدية والكيامة من, من خلق حسن ي ا ت ي الصحابة ا ل ث ا ن ي يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله لما بدأوا في المعركة قال ما يضحك العبد ما يضحك الرب من عبده قال أن يقذف نفسه في العدو حاسرا يعني من غير ما يكون عليه درع ي ا ت ي الثالث يا رسول الله قال نعم قال ما أحب الأعمال إلى الله شوف دائما أفعل تفضيل ما أثقل ما أحب ا ع م ا ل الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها في رواية الصلاة في, في أول وقتها هذه الهمة العالية التي كانت عند الصحابة نحن اليوم بإذن الله تعالى يصلح أن ي ع نتشبه ي أن أن ن بهم كما قال فتشبهوا إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاحوا أنا أسألكم وأسأل إخوتي وأخواتي الذين يتابعون معنا الآن هل عندك أحلام معينة يعني م ث ل ا الآن لو أسألك يا سامي أقول لك أنت سامي ا ي ش تتمنى أن يكون حالك بعد أنت الحين عمرك يمكن 22-23 سنة ولا لا؟ لا أكثر أكثر ولا تترك شايب أنا ما أترك خلها 26 سنة. لا تقول لي أكثر وجدتك أكثر خلها 55 طيش لو ا. ق و ل لك ما تتوقع سامي يكون حالك بعد عشرين ن ي مثلا أفرض عمرك الآن مثلاً 25 سنة عندما يصل عمرك 45 ما تتوقع سامي يكون حالك قد تقول جاوب يعني تلقاني في الصبح ما خ ذ عيالي وبناتي بموديهم اللي على الكلية واللي على الجامعة واللي ذا الله أستعاد <تصفيق> نص ساعة هو وجايكم في الدوم لاحد ي... لا يوقع تص... ن ي لاحد يوقع ن ي طيب <تصفيق> توقع يكون عندك بيت كبير مثلا و بيصير عندك شقه ع ا د ي ة صغيره ولا ل ك ي د بما ان العيال والبنات موجودين اكيد البيت كبير طيب بيصير ن د ك فلوس <تصفيق> تسوي بيت كبير و ا ل ه ذ ه ا م ن ي ة طيب امنيه من الامنيات حلو طيب كم تتوقع يصير رصيدك في البنك في ذلك الحين ك د ه توقع صدق آه <تصفيق> <تصفيق> توقع من غير الاعتماد <تصفيق> على غيرك من غير ما تقول والله الشاي بيموت بيجيني و ر ث والعجوز بتورث سيبنا من أي نستغف الله الموارك. محلو م ح ص ن ي ن ل و ض ع و ي لكن <تصفيق> إيش تتوقع يعني كم مثلا نقول مثلا <تصفيق> يعني إن شاء الله من من المليونين ثلاثة <تصفيق> يا ا ل ه يا رب زي هذا عمرك 45 طيب ا ي ش اللي تتمنى ا ن ه يصير عندك إذا وصل عمرك 45 بصرف النظر عن توقعك العادي يعني دو قلت لك ا ي ش حلمك 45 45 بعد ع ش سنة يصير عندك الحلم طبعا بعد ما كونت عائلة آه. كونت عائلة وقدرت أني أحافظ على ه العائلة والبيت والسيارة هذه ألزم عندي من كل شيء طيب ع ط ن ي أحلام أحلم أحلم يعني ع ط ن ي كده أحلام أحمد أحلم شوية أحلم معي أحلم معي <تصفيق> <خش> راسي <تصفيق> لا والله شوف يا عبد الرحمة يعني أمانة الواحد يمكن يرى شوية قدام بما أن الوضع الحالي الآن في ا ل ا ع ل ا م وخوضي في ا ل ا ع ل ا م يمكن أ ك و ن ا ع ل ا م ي في ذاك الوقت إن شاء الله أن يشار له بالبنان إن شاء الله حلو إعلامي ع ن ي هذا ممكن الطموح اللي حالياً قاعد يراودني ح ا ل ي ا ا ن ت أبو صالح ا ذ ا تتوقع يا بابا ماذا تتوقع أنا رلّه ا ت و ق ع ا و ل شيء وزنك ينزل عشرة ك ن لا هذه بعد شهر إن شاء الله غيرها أعطنا شيء بعيد أنا أتوقع بإذن الله أنك ستصبح عالمة من علماء المسلمين ي ا لكن السؤال هل الآن نحن يا جماعة لما الواحد يحلم هل هو يمسك الطريق الصحيح لتحقيق هذا الحلم يعني واحد يحلم أنه يتزوج بنت عمه لأنها بنت دينة وجميلة وإلى آخر هل ه أنت سلكت الطريق الصحيح ل ا ج ل تحقيق هذا الحلم قالي والله أنا سلكت الطريق الصحيح وشو؟ قلت والله أدري أن عمي لن يزوجني ا ل ا إذا كان عندي وظيفة فأبشر كان الآن أسعى ها إن شاء الله هني بحصل وظيفة ق ر ي ب ا ن ا أدري بنت عمي ما رح ت ا خ ذ ن ي ا ل ا إذا معي ماجسير والله بشركة شيخ الأن ن ا آخر سنة باكروريس متفوق و ا ن شاء الله تعالى أنا مخطط أقدم ماجسير م ك ا ن فلاني أنا أنت الحلم اللي تريد ت ح ق ق ه ما مكان كبير أهم شيء اللي يكون حلما مجنونا لا يقول والله أنا حلمي إني أملك مئة مليار دولار خلال سنتين بعدين قلنا لك كيف قال ا قد تقول لي أحلم أحلم ا ن ا قاعد أحلم ن ق و نعم لكن كل حلم أيضا بحدود بي ي معينة وحلم واقعي ا لا يكون شيئا يعني كلما أردت أن تحققه تراه شيئا بعيدا جدا تعالوا نتكلم عن الحلم عموما وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل أصحابه هممهم عالية لما يريدون يحققون غايات معينة في حياتهم قبل ما تروح للموضوع هذا كلنا بنقلب عليك الهي نقولك انتو اشتخلق <تصفيق> طيب انا احلم ترى ممكن واحد يحلم بعد س ت سنة عاد <تصفيق> بعد عمر ستين انا شباب يا اغي انا باذن الله تعالى يعني في تخطيطي لنفسي ان اضم الى الدعوة الى الله تعالى باللغة العربية ا د ع و باللغة الانجليزية و باذن الله تعالى و انا ساير في تحقيق هذا الحلم في بقوة وقطعت فيه يعني مسافة لا بأس بها من ضمن أحلامي بإذن الله تعالى أني أصبح يعني من علماء المسلمين المؤثرين في العالم ليس يعني أصبح مثلاً و ا داعية ا و م ث ل ا عندي درس في المسجد المجاور للبيت ه و كذلك يصبح ع ا ل م ا له تأثير بحيث ا ن مثلاً أصل إلى مرحلة من التأثير ا ن ك م ث ل ا تخاطب حكام دول تنكر عليها، تنصحها، توجهها، تشفع في د ع ا ت ربما يضيق عليهم ونحو ذلك وبإذن الله تعالى ا ن ا ماسك خط يعني أرجو بإذن الله تعالى ا ن تروا منه شيء نسركم الله أ ك ر ذكرتني لما كنت في أولى جامعة أول أسبوع في الكلية تعرف الواحد لما يتخرج من الثنوي وينتقل إلى الجامعة يكون ع ن د ه مشاعر أني صرت كبير و أ ن كبرنا وإحنا جامعيين يا شباب ويحسن الجامعة وشرع لك بك سيارة وكذا فأول ما سلمونا تلك الأيام الكتب كانت الكتب تجينا صغار كده القواعد و ا ل ب ل ا غ ه ومدري إيش فعطونا كتب ست مجلدات فتح القدير في التفسير للشوكاني فخدت القلم بكتب اسمي على الكتاب <تصفيق> طيب وجنبي <تصفيق> <تصفيق> واحد من الشباب طبعا احنا اول مرة نقرأ كتب بهذا يعني طبعا ع ن د كتب من قبل بس اقصد ما كانت كتب دراسية لكن لما تصير تأتي للجامعة ومعك مجلد س ت م صفحة غير تأتي للجامعة ومعك ش ن ط ه ولا معك كتب مربوطة بسير فكتبت دال محمد العريفي دكتالله اي وانا لسه يمكن عمري ذكرين في 18 سنة فكان جنبي واحد من الشباب على ذكر انت شحلامك لما تسألني جنبي واحد من الشباب قال لي تخرج معي من الثانوي قال دال محمد العريفي قلتي قال ي ع ن ي دال يعني إيش يعني؟ يعني دكتور ا ن ت وجه دكتورة يعني بعيدة عليك أنت وجه دكتورة قلت إن شاء الله لا أجيبها تدري وش قال لي؟ قال لي ترى دال ل ي س دائماً اختصار كلمة دكتور ممكن تكون دجاجة دبشة دبشة يعني خبل يعني فقلت ل ا س ت ع ل م حين ي ن ك ش ف ا ل غ ب ا ر و ف ر س تحترج لكام ح م ا ر و بتشوف قدام بعد عشر سمين دبشة أنا و ل ا فأنا أقصد أحيانا يبتل الواحد ب ا ش خ ا ص هم أعداء للنجاح محبطو. محبطين بحيث أنك تقول مثلا ا ن ا بإذن الله ب ص ي ر عالم ن العلماء ا ن ا بصير مؤثر ا ن ا بصير ب د ل ما يقول لك إيه والله بيض الله وجهك والله تعجبني همتك ا ل ع ا ل ي ه والله يا أخي أنك بطل يا أخي يليت الناس لا ما يعطيك إ ب ر ة ت ش ي ط ي ة يهبط من عزيمتك ويبدأ يقول لك وين أنت ممكن تكون كذا أنا ما يمكن أنه يعطيك طموح عالي وهذا يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله ت ع ا ل ى عنهما أول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عبد الله بن عباس 18 سنة وكان أيضا عبد الله بن عباس يعني راغبا من صغره أنه يصير عالم وطالب علم لكن ما كان الواقع يساعده ل ا ن الصغير والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغلب عنده الكبار الذين يأتون عنده وكان أيضا إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى تبوك يجلس ثلاثة أشهر أربعة أشهر فتح م ك ه يجلس مثلا شهر ما بين الطريق وفتح م ك ه فما كان عبد الله بن عباس يخرج معهم لأن الصغير فكان في السنة كاملة ما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أيام معدودة اللي هو جالس في المدينة ولا ي ص ن ح ل ل ي خ ر ج في السفر فما جمع علما كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس فقلت لغلام نحوي من الأنصار تعال قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام تعال نطلب العلم اللي عند الصحابة فقال له ذلك الغلام قال عجبا لك ا ب ن عباس شوف الكلمة أتؤمل أن تصبح عالما يعني بتصير عالم و حلم ابن عباس الحلم ا ل ل ي ينظر إليه أني, أني أصبح عالما فقال ل أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان ت ب غ ى تصير عالم اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا أو يقول ابن عباس فانصرف هو يتعلم صنعة وانصرفت ا ن ا في طلب العلم شوف لتحقيق حلمه كيف كان يعمل يقول فكنت آتي إلى الرجل من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ا س أ ل ه عن حديث فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم قبل الظهر و ك ا ن هم قيلولتهم قبل الظهر يقول فأجلس عند الباب أنتظره لأني أخشى أن أذهب فيخرج إلى أشغاله ويفوتني ولا أريد أن أزعجه من نومه يقول فأجلس أنتظره يقول فأثناء انتظاري يخرج إلي وإذا نقد غلبني النوم وسفت الريح على وجهي من التراب وهو صغير ابو ث ل ش ر سنة يقول فأخرج ويمسح التراب عن وجهه ويقول يبنع عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت إيقظتني فأقول لا إنما أريد ط ي ب نفسك أريدك تقوم وتستيقظ وأنت نفسك طيبة ما تستيقظ وأنت ق و ل ا ز ع ج ت ن ي يا أخي يقول ثم يحدثني بالحديث شف الحلم اللي ا ب ن عباس إيش حصل بعد ذلك يقول بعض أصحاب عبد الله بن عباس أقبلت على عبد الله بن عباس في الحج فرأيته قد صعد على مرتفع في م ن ا ء وبدأ يحدث الناس فبدأ يقرأ سورة البقرة بعدما صلى الفجر يقول فيقرأ ويفسر يقرأ ويفسر يقول فوالله ما أسقط منها آية ولا مر بآية بغير تفسير فوالله لو أن اليهود والنصارى والبربر رأوا لدخلوا جميعا في الإسلام ويقول عن صاحبه آخر يقول جئت مر إلى بيت ابن عباس فإذا الطرق إلى بيته م س د د ه يعني الطرق زحمة ناس طلاب جاءوا من مصر ومن الشام من كل مكان يقول فلما أقبلت عليه دخلت عليه فإذا ابن عباس جالس قلت له ابن عباس الناس قد ازدحموا ما هؤلاء قال هؤلاء طلاب الحديث قلت أخرج ا ل ي ه م قد أحرقتهم الشمس يقول فقال إني خارج يا غلام هيئ لي وضوءا قال فتوضأ وجلس في فناء المنزل ثم قال أخرج ا ل ي ه م قل من أراد أن يسأل عن الحديث من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير وأسباب النزول فليدخل قال فدخل في آم من الناس و س أ ل ه ثم خ ر ج قال من أراد أن يسأل الحديث فليدخل كلية قرآن كلية حديث ثم قال من أراد يسأل عن الفقه من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس فكان صاحبه يمر به بعد ع ش سنة الله. ويقول والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني ليش عند حلم واشتغل حتى تحقق حلمه يا أخي الآن حتى التجار الكبار من كان يتوقع عن مرة أستمع إلى سيرة الشيخ سلمان راجحي التاجر المعروف الذي هو من أغنياء الدنيا اليوم يقول لما كنت صغير أبو 12 سنة كنت آتي إلى بيوت الناس كنت أجمع الرماد الذي الناس يضعون الحطب يطبخون بطعامهم في يكون في رماد نأتي ونجمعه نصنع به أشياء يقول فلما آتي ر ي د أن أجمعه ي ش ت ر ط و ن عليه في البيت ي ق و ل ن طيب كنس البيت كله ونظف المطبخ عشان نسمح لك تأخذ الرماد من عندنا مع أنه رماد رماد يعني بقايا الحطب لما يشعل يقول فكنت أنظف البيت شوف الآن الراجح اللي يملك مليارات من الأموال وعنده ما شاء الله من المساجد والأعمال الخيرية يقول ثم اشتغلت بعد ذلك في محل لأحد إخواني أعد الفلوس عنده ثم اشتغلت حتى وصل إلى ما وصل ا ل ي ه اليوم لو قيل له في ذلك الحين وهو يكنس المطبخ ستصبح يا سليمان الراجحي بعد س ت سنة من ا غ ن ي ا ء العالم وتملك بيك فروعه وصلت ماليزيا هل سيصدق؟ لا سيصدق ربما لا يصدق لكن عنده حلم وخطط وستطاع أن يصل إليه لذا ه ا عبدالعزيز أكثر المبدعين التي نسمعه مثل الشيخ الراجحي والعلماء دائما نسمع عن ق ص ص ه في الصغر أبو 12 سنة أبو حفظ القرآن عمره 7 سنوات الشيخ الراجح عمره 12 سنة لكن هل يشترط ا ن الإبداع ل يكون فقط في العمر الصغير يعني لازم الشخص يبدع عمره في 16 أو خلاص مستحيل أنه يبدع لا هو ط ب ع ا عبدالعزيز هو في ذلك الحين ربما لا يسمى م ب د ع ا يعني واحد م ث ل ا يدخل ويجمع رماد ما تقول والله أنت مبدع أنت غير الناس لكن ا ن ا أعني أنك لا تحتقر البدايات مم. لا يقول واحد في نفسه أنا صح ممكن أصير عالم لو أن أبوي هو الشيخ فلان عشان يتربع لان ى ولا أنا ممكن أصير تاجر لكن مم. يلي تم تزوجت فلان عشان أصير هي. تاجر مم. ولا لا يا أخي القضية ليست أن أبوك فلان ولا فلان القضية على أن الطريق الذي عندك واضح و ل ذ ترى أكثر المبدعين بالمناسبة يعني حتى المبدعين من غير المسلمين تقرأ مثلا عن مكتشف الكهرباء عن مكتشف الجاذبية الأرضية عن مكتشف كثير عن نيوتن وغيره كثير منهم فشلوا في الدراسة صحيح. وبعضهم كان عندها نوع من الإعاقة صح. وطرد من المدرسة لأنك س ل ا ن غبي ومع ذلك استطاع ا ن يبدأ صحيح. استطاع أن يكون شيئا يا أخي أعطاء ابن أبي رباح يقولون كان عبدا مملوكا أفطس الأنف أشل يعني مثل بعض الناس مثلا يصاب أحيانا بجلطة فيصبح عنده زي الشلل النصفي فتصبح يده مثلا ما تتحرك ورجله ويمشي مائلا فسيدته اللي هي تملكه تورطت فيه هذا لا يصلح يشتغل حمال في السوق ولا يشتغل بياع في, في محل تدري أعتقتك لوجه الله يقولون فبكى لما اعتقته في واحد يعتق يصبح الحر ويبكي حزين وذهب إلى أمه قال يا أمي اعتقتني سيدتي وجعل يبكي قالت قالت قال من سيطعمني من مسكنني الآن أصبحت حر أنا مسؤول عن نفسي في السابقين المسؤول عني فقالت له أمه يا بني هل تريد عز الدنيا وعز الآخرة قال نعم قالت أطلب العلم أطلب العلم الشرعي وأتقنه اجعل عندك حلم وغاية أن تصبح عالم كبير من علماء المسلمين اطلب العلم فانصرف في طلب العلم يقولون حتى عنت لهارون الرشيد الخليفة مسألة وهم في الحج فالعلماء اللي عنده م عرفوا ل ج و ا ب قالوا لا يجيبك عنها اللي عطاء ن ب ر ب ح قال نادوا عطاء جاءوا عند عطاء وهو جالس في م ن ا يفتي الناس قالوا له يا عطاء ترى يعني الخليفة يبغاك قال ماذا يريد قالوا يريدوا منك أنه يسألك فتوى قال العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى ما يأتي العلم هو اللي يجين قالوا يا خليفة يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي ك ا ن و رفض يأتي قالوا نعم فذهب إليه و ج ا ء و مسك الصف مع الناس الخليفة ينتظر يأتي دوره حتى سأله ثم ذهب ثم التفت الخليفة إلى ولديه الأمين والمؤمون قال يا بني يا أطلب العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن ا ن ا أذل وأحقر مني لما كنت بين يدي هذا العبد شوف كيف رفع ه ل العلم لكن حط لنفسه حلم واستطاع أن يصل ا ل ي ه أنت احلم وتكلم عن حلمك بكل جرأة قل أنا أحلم أني أصير مثلا عالم كبير ع ل م ا ء المسلمين مهما ض ح ك منك من حولك أضحكوا تكلم عن حلمك واكتب الحلم ا ك ت ب مثلا الدكتور فلان في غرفتك افعل المسببات افعل المسببات اهم شيء انك تمشي في الطريق لازم انك ت س ع لها طبعا اي يعني ان السفينة لا تجري ع ت ر ج ا ل ن ج ا ت ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس ا يعني الانسان اذا اراد ان يفعل شيء لا بد ان يسلك طرقها ايضا لذلك لما يقولون انه سئل الجبل قيل له مما علوك ليش اصبحت عاليا قال من دنو الوادي <تصفيق> لأن فيه وادي أصبحت أنا عالي فكذلك أنت إذا أصبحت إذا إذا كثر عندك الجهال ظهر علمك لكن أهم شيء أن تصبح شيئا ذكروا أن أحد حكام الأندلس كان اسمه مروان الحمار أو الحمار <تصفيق> الحمار نسجة <تصفيق> إلى عمله في الحمير وكانوا في السابق يعني اللي يشتغلون أجرة ما عندهم سيارات فكان يكون عندهم مجموعة حمير يركب عليها الناس ويذهب بهم يمين ويسار يقولون فجلس مرة وهو ع ن د ه حمارين، واحد ع ن د ه حمار، واحد الثالث ع ن د ه ثلاثة ر ب ع حمير جلس مع مجموعة الناس الذين يشتغلون في تأجير الحمير كل واحد يقول أحلامه فقالوا ح د أنا والله حلمي أن يكون عندي ع ش ر حمار بدل ما أجل في اليوم حمارين أ ج ر ي ن حمار بعدين يصير عندي كل حمارة أجلها ب ط ر ه مين يصير عندي ك ذ ا هذا ه م ق ا ل للثاني أنت إيش همتك؟ قال أنا والله همتي يصير عندي ك ذ ا حوش كبير وصير يعني اللي عندهم حمير يحطونها عنده حتى تجزاء كلهم فقالوا أنت إيش همتك يا مروان قال همتي أن أصبح حاكم الأندلس ق ا ل و ها حمار وجالس في, في, في, في, في الزريبة وتصبح حاكم الأندلس قال نعم قالوا ح د منهم إذا أصبح حاكم الأندلس بالله يحطني رئيس الحمارين طيب؟ قال طيب قال الثاني إذا أصبحت حاكم الأندلس بالله يركبني على حمار بالمقلوب وطف بي بالمدينة قال طيب فترك طيب ا ن ا حتى أصير حاكم الأندلس هل أبقى في مكان الحمير لا ع لا. لا معناه لازم أقترب من الخليفة فذهب وشغل في الشرطة وصار جيد في الشرطة واهتم بأسلوبه و ت م بكذا فقرب حتى أصبح حاجب الخليفة أصبح الحاجب اللي يدقل على خليفة الناس وطلع فبدأ يتعرف على الوزراء ويتعرف واسلوبه جميل في الكلام وفي الحديث وفي الأخذ والرد وواثق من نفسه وشخصية جيدة يقولون فلم يمضي عليه خمس ع ش ر سنة حتى أصبح هو الخليفة لا. كيف أصبح الخليفة؟ مات ا ل خ ل ي ف ه وأصبح ابن الخليفة الصغير أ ه ولي العهد وكان هو الحاجب على أبيه فهو عارف كيف الأب يتعامل ومن الناس الناصحين م ن الناس الكذابين كيف يكتب إلى الأمراء وكيف ي... فأم الولد الصغير اللي هي زوجة الخليفة اللي مات قالت والله أعرف الناس بأسلوب الخليفة وأكثرهم قربا له أنت أيها الحاجة تعال كن مرافقا لولدي أثناء الحكم والولد صغير عمره 12 سنة ي ق و ل فلم يزل مع الولد حتى تغلب على الولد وأصبح هو حاكم الأندلس فلما أصبح حاكم الأندلس نادى الثنين اللي عنده قال تعال بقى عايشين مع الحمير ل ق ا م كده عند محل الحمير قال تعال أنت كنت <تصفيق> إيش أمنيتك كوفي شوب, <تصفيق> كوفي شوب. <تصفيق> قال أنت كنت تريد تصبح رئيس الحمارين قال يلا عينوا رئيس الحمارين <تصفيق> تعال أنت كنت تبغى تركب المقلوب <تصفيق> قال عفني والله ما كنت متوقع أنك تصير حاكم ق ا ل ا ل م ه م يلا ركبه ق ا ل فأركبه بالمقرب وجعله يطفون به فالمقصود يا جماعة أن الواحد إذا تكلم عن, عن حلمه بجرأه وكان حلما معقولا وكتبه وصار عند الثقة في أن يصل إليه بإذن الله تعالى يمكن أن يصل إليه يا أخي أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها كانت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره الصحابة والصحابيات يجلس مع عائشة هو فنام ثم استيقض ضاحكا فسألته قالت يا رسول الله مما تضحك فقال عرض علي نفر من أمتي يغزون في ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم وين أنت وين البحر أنت في مكة والبحر بعيد هناك في جدة ولا كان الصحابة عندهم غزو في البحر أصلا ما كان غزو ن في البر وكانوا مستضعفين أصلا يعني ما فتحوا مكة ولو الواحد يطلع ع ش ر متر عن المدينة ربما قتل من قطاع الطريق فقال أنت منهم ثم نعم ثم السيقى قالت مما تضحك قال عرض علي نفر من أمتي وذكر لها شيئا قالت ادعو الله يجعلني منهم قال أنت من الأولين طيب أم حرام لتحقق الحلم ماذا فعلت في ع ا د عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيشا ل ي غ ز و في البحر يعني يغزوا إلى بلد مرورا بالبحر يقولون فقالت اجعلني معهم يا أمير المؤمنين ما انتظرت أن الفرصة تأتيها هي التي ذهبت ده. إليها وهذا أنا أرجو لكم تضعوني ا شباب بيني وبينكم في السن كثير وأنتم مثل عيالي والله فضعوها في أذهانكم الفرص تنتزع ولا تأتي ما في فرصة تأتي تركض وراك أنت اللي يركض وراها أنت اللي ينزعها صحيح يقولون فقالت لعثمان أريد أخرج في ناس ي ط ل ع و ا للبحر نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ناس بيغزون في البحر ضعني معهم قال فخرجت مع الجيش فلما وصلوا إلى الموطن الذي يغزونه ونزلت من ا ل س ف ي ن ه انزلقت رجلها و ق ع ت وماتت عجوز كبيرة وماتت فدفنوها خارج جزيرة العرب فكانت ا و ل شهيد من المسلمين من الرجال والنساء يدفن خارج جزيرة العرب الله. سبحان الله يا أ ي من هذا التأثير الواحد إذا حلم بشيء وخطط له وكان طريقة واضح أنا حلمي ن ي أصبح عالم حلمي ن ي أتقن اللغة الفلانية حلمي أني أصبح مجاهد في سبيل الله حلمي اعمل له وأمشي على الطريق واسأل الله تعالى التوفيق والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه س ب ل ن ا وإن الله لا ألم مع المحسنين الله يجزيكم خ ي ر يا شباب ل ا ل ل ه يحقق أحلامكم تملكلك إن شاء الله مش مليونين يا سامي ما رح تسوي شيء في ا ل م س ؤ ا ل ل ه تملكلك مليونين ونص الله تعالى يغري الله يحفظك أنتم ا ي ض ا ي ا الأحبة الكرام ا س أ ل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالي الذين عندهم طموح وحلم عالي بإذن الله تعالى نسعى إلى تحقيقه ص س أ ل الله ليولكم التوفيق أن ي س ت ع م ن و ي ا ك م في طاعت أ ش ك ر لكم متابعتكم الى القناه اخر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته م س م س ك و ن بديننا ب ض ب ي